بسم الله الرحمن الرحيم إنا في ليلة عقاد وما درك ما ليلة عقاد ليلة عقاد خير من الفشار تنزلنا <تصفيق> selam ne